اللهم صلّ على أبي بلى الباس إشف أنت الشافر شفائي لا شفارك شفاء ألا يراد وسقا اللهم صلّ على أبي بلى الباس إشف أنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد فيقول الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقال صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك وقد رقى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه ورقى غيره وأقر غيره على فعل الرقية وأعظم الرقى ما كانت بكلام الله تعالى وبأسمائه وصفاته عز وجل وبالأحاديث والأدبيات النبوية من هذا المنطلق أن تقدم لكم الرقية الشرعية مسجلة بصوت القارئ الأخر توفيق سعيد الصافي وعلى الإفوت الكرام أن يتيقنوا بأن الشفاء بيد الله عز وجل وحده وإنما هذه الرقاة أسباب فالواجب أن تتعلق القلوب به سبحانه وتعالى نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي كل مريض ومتلا إنه ولي ذلك والقادر عليه والآن مع الرحية الشريق الأول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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ألعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 غير المغضوب عليه ولا الظالمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لن في يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين هدى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولله Shaytan yang rajin min hamzah, dan nafsih, dan nafsih. Bismillahulahim, yang rahim. Al Islam. M. Zalikah Kitab. Salat, dan dari mana Rasulnya mereka menyubutkan, dan mereka yang beriman kepada apa yang diwahyahkan kepadamu, dan apa yang diwahyahkan sebelum itu, dan صومكم إلىه واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر والفلك التي تجري في البحر بما السماء من ماء فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل داب وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لآيات لقوم بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اللَّهُ فَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ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 أبعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا أسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تأخذنا ما حملته على الذين <سؤال> قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم <سؤال> الكافرين <سؤال> الله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 أشهد أن محمد الرسول so الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين نهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ألعمت عليهم غير المذنون Alaihim walalaillin. Aku berdoa kepada Allah yang Maha Esa, Maha Pengetahui dari yang tak صدق لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل وأنزل التوراة والإنجيل من قبله دل الناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم شهد الله أنه لا إن الدين عند الله الإسلام، ومختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم، إلا بعد ما جاءهم العلم الضياء بينهم، وَمَن يَكْفُر بِآ فَإِنَّ اللَّهَ سَيَعْلَمُ حِسَابَكَ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْقَانِ رُعِيْبٌ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْفِهِ وَنَفْخِهِ إِنَّ رَبَكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ في ستة أيام ثم استوى على العرش يرشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ودعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلافها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين السميع العليم من الشيطان الرجيم والا الشيطان الرجيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشتاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دره يوقد من شجرة مباركة زيتو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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبيل الوريد، إذ يتلقى المتنقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد لا ينفذ من لاؤل للى لديه رقيب عتيد وجاء كشفنا عنك غطاءك فذصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عكيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد من لا علم خير وما أمد ظلام العبيد يوم نقول لجهنم هل انت لأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير الله أكبر الله أجبر أشهد أن لا إله إلا الله Akhadu Allah, hina Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi I oh.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 استعينوا دنا الصراط المستقيم، صراط الذين ألمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر, ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَى النَّاسِ مِنْ شَجْرِ الْوَصْوَاسِ الخَنَّاسِ وَالسُّيُسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اللَّهُ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 أشهد أن محمد الرسول حي على الفلا.